الصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المنهج إن شاء الله تعالى يعني غالب الماده تتعلق إما بالصحيح أو بالبعض وأنت تستطيع يعني من الآن أن ترسم لها يعني رسما كروقيا كما يقول يشمل كل المنهج كلهم مرتبطون ببعض فإذا تكلمنا على الصحيح نستطيع ان نخرج من ثنايا كل انواع الضيف التي سنتكلم عليها لان الغالب المقرر يعني يدينا في اشياء يعني إيه؟ اكثر من الصحيح الضيف أنواع الصحيح الاول المقول وعكسها المردود وكما قلت لكم قبل ذلك إن الصحيح تستطيع أن تستخرج من خلاله الضعيف كل أنواع ضعيف لأن كل نوع من أنواع ضعيف مرتبط بفقد شرط من شروط الصحيح فإذا تكلمنا عن شروط الصحيح كم شرط خمسة شروط الشرط الأول اتصال السن لو تكلمنا عن اتصال السنة فقد هذا الشرط ينتج عنه انواع كلها من انواع ضعيفة يعني, يعني ايه وانت بغمت كده زي ما تعرف ان كل انواع اللي هي ناتجة عن سقط من الاسنان او فقد الاتصال هي من انواع ضعيفة ليه؟ لان الحديث يكون في هذه الحالة فقد شرطا من شروط الصحيح وهو الاتصال طيب نواقد الاتصال او قوادح الاتصال او انواع الضعيف المرتبطة للفاقد شرط الاتصال كلها مسميات لشيء واحد او لمجموعة من انواع الضعيف وهي كم نوع ست نواقد الاتصال كم ست سنتكلم عنها بشيء من البيان والتفصيل يعني احنا لان طبعا احنا عرفناها معك واحنا ماشيين كده عشان بس نتبين عكس الاتصال ايه ومفهوم الاتصال ايه الصورة تبقى كامل. لكن كل هذه الست كلها انواع مطولة وفيها يعني مثلا لو تكلمنا اليوم ان شاء الله تعالى عن المرسل ده هذا بحث طويل ما هي الست انواع كده كام خمسة بقى مدلس مدلس طيب نتكلم لو كلمنا من فوق كده الانقطاع اذا كان في الطبقات العليا فهو مرسل اذا كان بفقد راون من اخر السند يكون مرسل عكسه تقريبا المعلق لو تكلمنا عن تعريف المرسل ما هو المرسل؟ ما سقط منه الصحابي ما سقط منه الصحابي على فكرة ذا تعريف بس منطقة ومش ذا تعريف لان اعطيهلكو قبل كده انتو هتجتهدوا كل اكتهدات بذاتي بغلق لو انتوا مش فاكرين التعريف اللي قلته لكم لازم اتخلطوا لان تعريف الحديث المرسل من الصعوبة بمكان يعني تخيل هو يعني قد يبدو تظاهر انه سهل جدا واحد صائق من اخذ السنة دو خلاص. بس تحديد يعني تحديدا كل التعريفات على انتقادات لو قلنا مثلا التعريف اللي قال اخونا اسم حضرتك الشيخ هاني قال مسقط من الصحابي هذا قاله بعض أهل العلم ولكنه منطقي إذا تعرف منطقي مسقط من الصحابي مش أنا أقول لكم لسه الوقت إن الحديث المرسل من أنواع الضعيف طيب هل لو سقط صحابي من أثناء السنة هل هذا الحديث ضعيف يعني الحديث لو تبيننا أنه سقط منه صحابه هل هذا يضر الحديث؟ م? أحياناً يضر ليه؟ هيدر إمتى؟ إمتى يضر لو سقط الصحاب تبدو احيانا يضر، متى يضر؟ أنت أجبني بس ما تسالنيش متى يدور انت قلت قد يدور قد يدور سقوط الصحابه احيانا متى يدور لا ما هو الحديث الحديث المتصل يرد عليه ما تقول لكن نحن نتكلم الان يا اخواني عن نواقض الصحيح واول أول على أول نواقض أول شرط هو الاتصال. قلت أن كل أنواع المرتبطه في فقد الاتصال كلها من قطعه ومردوده. هل إذا قال التابعي حدافني؟ لا لو قال مثلا التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم فسؤالا عم نرأت رويت فقال رأيته عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يسميه ولم يخبرنا باسمه هذا الحديث ضعيف هل سقوط الصحابي أو سقوط اسم الصحابي يضر لا يضر مش الصحابة كلهم عدول طيب أنا لو عارف أنه هو ثقة عن ثقة عن ثقة عن صحابي ولكن هذا الصحابي لست اعرفه سقط بس أنا متأكد أنه الذي سقط صحابيهم وفقه كده مرسل بس هو ضعيف لا عشان انت هتقول لي الصحابي اللي سقط دهوت هو هيبقى انت كملت السند كله ثقر عن ثقر عن ثقر عن صحابي وبرضو بن قسين ثقر يعني اجل من ان يقول فيه ثقر اعلمنا الثقر الصحابة كلهم عدود طيب اذا قولنا الحديث المرسل ما سقط من الصحابي هذا تعريف يعني ايه غير قوي أو غير صحيح ليه؟ لأن الصحابة كلهم عدود وسقوط الصحابي لا يدور طب ما الخوف أو ما الذي يضعف الحديث المرسل لماذا نحكم على الحديث المرسل بأنه ضعيف طب هل كل صور الإرسال يسكت فيها الصحابي وفقط المشكلة يا إخواني في إرسال في الحديث المرسل أنه يعني ليست المشكلة في سقوط الصحابي وفقط لو تيقنا أنه سقوط صحابي وفقط لحكمنا بصحة الحديث ولكن المشكلة في سقوط راوي آخر مع الصحابي قبل الصحابي إذا قال التبعي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدراني أن الذي سقط هو صحابي وفقط لو قال سمعته من صحابي عن النبي كده هيبقى إيه؟ هيبقى صحيح وما ومقالش أدام هو تابعه بيروا عن النبي على طول فأنا هيجي عندي احتمالات احتمال ان يكون خادوا عن الصحابي وفقط واحتمال ان يكون خادوا عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في وسط بينه وبين الصحابي طب هل التابعون كلهم ثقات فيهم الضعيف وفوهم بعض الكذبة وإن كانوا قل طيب إذا يعني المشكلة أو سبب ضعف الحديث المرسل هو احتمال سقوط راو آخر مع الصحابي إذا تعريف الحديث المرسل بأنه سقط منه الصحابي هذا تعريف قاصر ليس جامعا لكل أنواع المرسل بل هذا يكون من المرسل الصحيح لو سمى لو سمناه مرسلا سيكون مرسلا صحيحا ليه؟ عرفنا الواسطة بين التابعي وبين النبي وأنه هو وأنها واسطة ثقة بل غاية في الثقة أما المشكلة أن يرو التابعي عن التابعي عن تابعي وقد يطول إلى ستة كما وجدنا في بعض الأحاديث حديث كل والله أهد تعذل ثلث القرآن هذا الحديث صنف فيه الخطيب الغدري جزءا وسماه حديث الستة من التابعي جمع فيه طرق هذا الحديث تابعي, تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي طيب لو جئوا سقطهم كلهم وقال التابعي الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول هذا الحديث سقط منه الصحابي لأنه مرسل ده صحابه كم ومع كم خمس الخمسه دول كلهم ثقات قد يكون فيهم الثقه وقد يكون فيهم الطيفه هذا هو سبب ضعف الحديث المرسل أنه قد يكون التابعي أسقط مع الصحابي تابعيا اخر او أكثر او اكثر من تابعي وهذا شيء مشهور اخذ التابعي عن التابعي هذا مشهور القرين قد ياخذ عن قرينه الزميل ممكن ياخذ عن زميله وهذا شيء يعني موجود بكثر لذلك يعرف بعض أهل العلم الحديث المرسل وقالوا من سقط من آخر إسناده من بعد التابعي مش عاوزين يقعوا بقى أن هم يقولوا إيه يحددوا بالصحابي لأنه لو حددوا سقط بأنه صحابي هيكون كده حكمنا بصحته ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي من يعني اسم وصول الراوي يعني ما سقط الراوي الذي بعد اه الراوي اللي بعد ما سقط من اخل اسناديه من بعد التابعي اربعه لا ما مش مش لازم يبقى راوي بس ممكن يبقى اكثر من راوي فهو ايه من بعد التابعي اشمل يعني احول ما اقدرش اقول من بعد التابعي اشيلها واحط مكانها صحابي ولا أقدر أقول إن هي راو ووفاقت لا ممكن يبقى أكثر من راو ممكن يبقى صحاب وفاقت ممكن يبقى صحاب وتابعين ممكن صحابي وستة من التابعين زي الحديث ال اللي قلت لكم عليه طيب ما سقط من آخر السنة من بعد التابع فطبعًا في تعرفات تانية بس أنا مش عاوز يعني إيه أشغل بالكم بي إيه طب ولو قلنا لو التزمنا التعريف اللي هو موجود عن السلف ايه المشكله يبقى اسهل هو ده تعريف على فكرة تعريف ابن حجر ما سقط من اخر اسنادي من بعد التابعين اه اصل بعض الروايه برضو معلش انت حكمت برضو ان هم بعض الروايه اكيد هيبقوا جماعه يعني ممكن يبقى روايه لا انا ما قلتش كده معلش انا انا فاكر كويس اللي انا بقول انا فاكر ان بيقول له سيامه متعلق بالمصطلحات طب لو رجعت للشريط ولقيتني قلت تعريفه انا اقول لك كده هو التعريف اللي انا قلته لان هذا التعريف احفظه من قديم يعني من بدايه ما اتعلم حديث ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعي في تعريف ما هي دي موادية عكس اللي انت قلت فهو تعريفات يعني إيه يحاولوا يخلدها كده إيه بي بي على الحرف يعني بعض العلماء يا قالوا مثلا في تعريف المرسل ما قال فيه التبعي الكبير قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه في التعريف دوت إيه؟ ليه؟ هو قال لا ما أش محدش قال التابعيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمش من اللصائل ولا بين من اللصائل المشكلة أنتم مشينا خدنا طب هل اشترط أصلا أن يكون راوي الحديث المرسل تابعيا كبيرا؟ هل اشترط أن يكون راوي المرسل تابعيا؟ كبيراً؟ ألا يصح أن يكون تابعيا صغيرا؟ آه التابعي سواء كان الحديث أرسله تابعين صغير أو تابعين كبير فهو مرسل. وإن كان أحدهما أقوى من الآخر أيهم أقوى من الآخر الذي رواه تابعون كبير ليه؟ هو احنا نقول تابعون كبير وتابعون صغير هل هو بالسن؟ بالطبق بكثرة الأخذ عن الصحابة يعني نقول عن الزهري تابعون صغير لم يدرك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا خمسة مثلا بخلاف مثلا سعد بن المسيب أدرك عمر بن الخطاب وأدرك يعني العشرة يعني غالب العشرة وغالب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقلما يروي عن التابعي فهذا تبعي كبير التابعي الكبير نقول مثلا 95 وتسعين من شيوخه صحابة ويروي عن خمسة من التابعين لميت شيخ خمسة منهم تابعين ومية صحابة وخمسة ومية صحابة اعكسها مع التابعي الصغير طيب لو الاتنين كل واحد منهم سقط شيخه احتمال أن يكون الساقط في مرسل التابعي الكبير الصحابي تكون النسبة هنا أكبر أم التابعي واضح الكلام يعني مثلا إذا كان شيوخ شيوخ سعد وسيد منهم صحابة لما هيسقط هنقول إن 95 من الاحتمال يكون اللي سقط دوت صحابي 95% مش مع مين مع الصغير مع مثلاً مع الزهري إذا كان 95% في من شيوخه وخمسة صحابة لهو أسقط حد هيتبقى غالباً أو 95% احتمال انه يكون تابع لذلك المرسل المرسل الكبير اقوى والاعتضاد به سهل ويسير يسهل جبره هو هو فيه ضعف ولكن يسهل جبره يسهل ان يرتقي من الضعف الى القبول لذلك لما يعني وضعت الشافعي شروطا لقبول المرسل اشترط من ضمن هذه الشروط أن يكون راوي المرسل تابعين كبير تابعي كبير ليه عشان احتمال الواسطة بينه وبين النبي يكون صحابي تقب نسبتها كبيرة لأن غالب مراسيل صغار التابعين معضيل معضيل عفين المعضيل انتقعا أنه يبساكت اثنين غالبا بتبقى ايه معضيل بيبساكت صحابي وتابعي كمان مع الايه مع الصحابة طيب يبقى الجماعة اللي قالوا ما قال فيه التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم أن نقول لهم يحسن أن يكون راوي المرسل التابعين كبير وهذا يحسن في الاستشهاد والتقويه ولكنه ليس بشرط مرسيل صغار التابعين نسمى مرسيل مرسيل زهري يقولون مرسيل الزهر ويسمى أهل العلم مرسيل صغر التابعين سموها مرسيل طيب عليهم برضو ملحظ أخ هو ما قال فيه التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا كده هيبقى نجا من من الاعتراض مش هنقول كبير بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون سلمة من الانتقاد شايب بسلم ليه لا هي بس هوفر عليكم انتو عارفين لما كنا بنعرف الحديث ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من قول او فعل او تقرير او صفر مش كده طيب هو جه في الحديث المرسل وقال ما قال فيه التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا تعريف جامع؟ هل شامل كل أنواع الحديث؟ أليس إذا أضاف فعلاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو تبعي فهو حديث مرسل؟ طيب أنت قلت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يشترط أن يكون من الأحاديث القولية مش أنا عندي أحاديث قولية وأحاديث فعلية أحاديث وصفية وتقريرية؟ يبقى هما بيقولوا ايه الأفضل أن تقول ما أضفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان تشمل كل الإيه؟ الحديث القولي والتقريري والإيه والحديث الفعلي طيب سيبنا بتعريفها عشان بس كلام فيها طويل خلينا في حكم المرسل ما حكم الحديث المرسل آه ضعيف سهل خالص بكلمة واحدة ما أقول لكم الحديث المرسل ضعيف دا كحكم نهائي لكن احنا وصلنا لبعد مش شرطه طويل الل... العلماء اختلفوا أهل العلم مختلفون في الحديث المرسل هو أولا إذا كان التابعي يرسل عن الثقة وغير الثقة فإجمعوا أهل العلم على رد حديثه لو كان يرسل عن الثقات وغير الثقات فحديثه لا خلاف في رد حكى يعني نقل بعض أهل العلم الإجمع على هذا منهم أبو الوليد الباجي أبو الباجي طيب الراوي إذا كان لا يرسل إلا عن ثقة لا يرسل اشترط على نفسه أنه لا يرسل إلا عن ثقة وإذا سألته من حدثك بهذا الحديث سمى ثقة يبقى أهل العلم مختلفين في هذه الحياة هؤلاء هم الذين اختلف فيهم أهل العلم المحدثون وقول الإمام أحمد على أنه يتوقف في حديث هؤلاء. يتوقف في حديثهم يعني ما قاله للرد يعني ضعيف برضه متوقف يعني مش لن أعمل به. الإمام مالك ومع الحنفية وروي عن الإمام أحمد أنه يقبل مقبول. ليه؟ لأنه إذا سما من أرسل عنه سما ثقة. فيقولون هو ثقة ويرسل عن الثقات فحديثه مقبول الإمام الشافعي الذي قوله طويل شوي الإمام الشافعي له قول يقبل هؤلاء بشروط الإمام الشافعي يقبل الحديث المرسل بشروط خلي لما المقول يقبل بشروط يعني لو ما جت الشروط هيبقى ضعيف مرضو هيرجع كلامه المين لكلام المحدثين وكلام اللي هو الرواية تعالى الإمامه طيب متى يقبل الإمام الشافعي حديث المرسل الحديث المرسل أول شرط اشترطه اللي قلنا عليه من شوي اللي هو إيه؟ أن يكون الروا المرسل المرسل من كبار التابعي لكم الحكمة أو العلة التي من أجلها يشترط هذا الشرط التابعي إذا كان من كبار التابعين يسهل جبر, مرسل يسهل جبر مرسله الحديث المرسل الذي أرسله ليه؟ لأن الغالب يكون صحابي الساقط صحابي طيب ثاني شرط أن يكون ثقة في نفسه الراوي يكون ثقة في نفسه. هو عبر عنها وقال إذا شاركه الأئمة الثقات لم يخالفوه إذا شاركوه في رواية الحديث لم يخالفوه يعني ما قالها إن هو ثقة في نفسه يعني. الشرط الثالث اللي هو اشترطه اللي هو اشترطه المحدثين اللي هو إيه؟ أن يرسل إلا عن ثقة. يعني هذا يعتبر الشرط إيه؟ ثابت الآن أنا قلت لكم في بداية الكلام أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقة وعن الضعفاء هناك إجمع لأنه حديثه ضعيف ومطروح لكن الخلاف فيما إذا كان يرسل لا يرسل إلا عن الثقات طيب لا يرسل إلا عن الثقات هذا هو الشرط الثالث لمن؟ للشافع ماشي. يبقى اشترت كده ثلاث شروط في مين؟ في الراوي الذي يرسل اللي يشترط شرطا رابعا مع هذه الثلاثة، ولكن هذا الشرط الرابع يكون متعلق بالجواي ليس بالراوي. الشافعي يشترط كم شرط في في الراوي ثلاث. يشترط أن يوجد شرطا رابعا مع هذه الثلاثة. هذا الشرط الرابع من أحد يعني إيه يعني اختيار من متعدد كده ان يتوفر مع هذه الشروط الثلاثه اما ان يروى الحديث من وجه اخر مسند مسند ولو ضعيف يعني حتى لو ضعيف او يروى من وجه اخر مرسل ارسله من اخذ العلم عن غير شيوخ المرسل الاول هكلمكم عليها اقول لكم ايه الوقت كده شرطين كده الشرطين اللي نختار منهم الشرط الرابع مش كده في كمان اثنين زيهم اللي هما ايه أن يوافق قولاً للصحابي. آه، هتختار منه يعني إيه؟ عاوزين واحد من الأربع دول. يكفي واحد من الأربع. الثلاثة الأول شروط إلزامية. الأربع الأخرى يشترط واحداً فقط منه. الشرط الرابع اللي هو إيه؟ أن يفتي بمقتضاه غالب أهل العلم. أن يوافق قولاً للصحابي. الشرط الرابع ان يفتي بمقتضى غالب أهل العلم الشروط الاربعه الاخيره مرتبه على حسب القوه خلي بالي. يعني لو توفر معك الشرط الاول منها هيبقى اقوى من الشرط الثاني هيبقى اقوى من الشرط الثالث أقوى والثالث اقوى من من الرابع طب يقول لك ما شروط المرسل الحديث المرسل او قبول الحديث المرسل كما كتبتم؟ قول لي مم. مم. جميل. لا ان يكون هو تابعين كبير آه آه. هذه شروط الزاميه لابد ان تتوفر كلها ونكتفي بش اربعه بواحد من أربعة. ماشي هنكتفي بواحد بس من أربعة. الاربعة اللي لأ... إيه هم اللي منهم؟ قول لي آخر موسى أخذ ماشي. أحسن. أحسن. ماشي. طيب أقول لكم يعني إيه الشرط الأول أن يروى من وجه آخر مسندا ولو ضعيفا مش إحنا كنا بنقول في الحديث الحسن هو حديث ضعيف اعتضة بمجيئه من وجه آخر ضعيف مثله أو أقوى فارتقى من الضعف إلى الحسن طيب ها الحديث المرسل أنا قلت إنه ضعيف ولكن ضعفه خفيف ينجبل إذا كان المرسل إيه من كبار التابعين ومع الشروط التلاتة اللي احنا قلنا عليها طيب ورؤية الحديث من وجه آخر مسندا ولو ضعيفا عندي الآن اسندان اسند مرسل أرسله تابعون كبير ويسند متصل فيه ضعف خفيف يرتقيان من الضعف إلى الحسن كما كنا نقول في, الإيه في الحديث الحسن ده ممكن نكتفي بهذا يعني نكتفي بالتلات شروط الأولينين والشرط اللي الرابع ده طيب ما فيش سند آخر مرسل هيبقى عندي أنا أنا أتكلم على أسوأ الفروض يعني على إني إيه رؤية مرس مسندا من وجه آخر ولو ضعيف طبعا لو سقة لا لا لو سليم من الضعف سيتبين إيه صحة المرسل الأول إن هم إيه يرجعان إلى يقوى أحدهم الآخر ويرتقي إلى إلى الحسن أو الصح طيب ما معنى أن يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم من أخذ العلم عم غير شيوخ المرسل الأول تابعيان الأول تابعون كبير توفرت فيه الشروط الثلاث الأول وأرسل الحديث عندي تابعون آخر يروي الحديث شيوخ المرسل الأول غير شيوخ المرسل الثاني لماذا نشرت أن يكون شيوخ المرسل الأول غير شيوخ المرسل الثاني تبتخيل إن شرط المرسل الأول هما شيوخ عفوا شيوخ المرسل الأول هما شيوخ المرسل الثاني ألا يجوز أن يكون الساقط في السندين واحد فيقول المرسل إلى سند واحد فلم نجد له مقويا بعد أما إذا كان شيخ المرسل الأول غيره، غير غير شيخ المرسل الثاني فتتعدد الطرق حتى لو ضعيف لو شيخ ضعيف هتبقى زي الإيه؟ زي الحال اللي قبله ماشي هيبقى سند ضعيف مع سند ضعيف يرتقيان إلى, الإيه؟ إلى الحسن أو الصح طيب يبقى ذلك العلماء يشترطون إيه إن يكون شيوخ المرسل الأول مختلفين عن إيه عن شيوخ المرسل الثاني لي يعني ليكون احتمال تعدد الطرق وارد وكبير الشروطين الأخرى اللي هم أن يوافق قولا للصحابي أو يفتح مقتضى غلبه العلم هذه الشروط هذان الشرطان هم أضعف ما يكون في التقوى أضاف من من إيه من الذين قبلهم لكن أقول هذان شتان لا يقويان الحديث ويصبح وننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصح كحكم فقهي ولكن لا ننسبه إلى كلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا نثبت نص الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقوي المسألة كحكم فقهي ويتقوى ولكن لا نثبت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلت لكم هي مرتبة حسب الأقوى فالإيه فالقوي فالقوي لكن ال هيبقى نص حديث عادي زي أي حديث زي حديث حسن مثلا أو, أو, أو صحيح لكن الشرطان, الشرطان هو يفق كلام لصحابي أو كلام يعني فتوى لغالب أهد العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوى بكلام غيره أبدا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوى بكلام الصحابي ولا بكلام التابعين نقول مثلا أنه حكم فقهي راجع ولكن لا نقول أن هذا الكلام هو من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن التابعي التبعون ولا ال ولا الصحابة أثبتوا الكلام ولا نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إنما نسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم التبعي الأول وفقط واضح الكلام يا إخواني طيب ده ده المرسل سهل المرسل ولا ولا, ولا صعب ولا إيه أنا أنا حاولت يعني إما لأغل كثيرا في في تفاصيل المرسل يعني لكن صحيح بهذه الشروط بهذي الشروط لكن إذا تخلفت الشروط آه اللبزة هي زي أي حديث حسن أو صحيح الحسن أو الصحيح حسب درجة كل حديث آه طيب يا حضرتك تأزن طب آه أقولك أول حاجة الله لي ولكم ولقائنا في الدرس القادم إن شاء الله أنا أخرج بس